وَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ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 قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ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 مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفهده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 فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولو إلى قومهم منذرین قالوا يا قومنا فسمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه صدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا ویجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ وَلَائِكَ فِي ظَلَالِمْ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 إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِذْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إِلَّا ساعة من نهار بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب حتى إذا أثخنتهم فشد الوثاق فاممَن فاممَن وَاَمَّا فِي دَاءٍ حَتَّى تَضَعَ الْحُمْضَهُ ذَرَّةً ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ